إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من جنور أنفسنا وصيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضمن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله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 هذا هو عنوان هذه الخطبة وهي تتمة لموضوع بلأناه عنوانه إلى أين تسير مصر وكنت قد قررت أن لا أرجع إلى التعليف في هذه الأحداث إلا إذا جد جديد وقد جد الجديد وهو المعاون له بما ذكرت وشهد شاهد من اهله الشهاده عند اهل العلم لها ضوابط كثيره من هذه الضوابط انه اذا قامت القرينه الى محاابه شاهد او فسقه تستبعد شهادته كما في سنة ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائن ولا محدود في الاسلام ولا ذي غمر على اخيه ذي غمر على اخيه اي حاقد فان الحاقد يدفعه غل قلبه ان يجور في شهادته فهذا شهادته مردوده وشهاده المرء لقريب عند بعض اهل العلم ايضا مردوده لغياب القرينه على المحاباه ولهذا عدها ربنا عز وجل من اسباب الايمان ان دواعي النفس على خلاف هذا قال تعالى يا يه الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ابداء القرابه يدعوك الى محابه قريب فاحتاج الامر الى التنبيه والى العطفها لقضيه الايمان يا ايها الذين امنوا فالذي في قلبه غوص الايمان لا يحابي احد لا ابا ولا اما ولا شيخا ولا قريبا وكذلك من دواعي تغييل الشهاده في القلب تضغض المراه فتحب ان يقع وان يذل وهذا يحملك على عدم الانصات فاحتاج الامر ايضا الى التنبيه كما قال تعالى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا فان القرابه والعاده وكلاهما يدعوان الى تغيير الشهاده فربنا تالله عز وجل بالايمان القلبي وما هذا الا لبيان عظم هذه المساله والامتحان الذي يقف فيه المرض لكن اذا شهد العدم لك ومقتضى دواعي النفس ان يشهد عليك واذا شهد المرض على ابيك ومقتضى داع النفس أن يشهد لأبيه كان هذا من أعظم الشهادات لهذا قال تعالى وشهد شاهد من أهلها لأن الشاهد الذي هو من أهل المرأة مرأة العزيز هذه القرابة تقتضي أن يشهد لها فإن شهد عليها فهذا هو الحق الصراعي انما تكلمنا عن الاحداث التي في نص من واقع مضاد لما واقع كما يسموننا اعداء الثوره فشهادتنا تجري على هذا السند فان شهد الذي دافع عن الثوره بمثل الذي قلنا كان هذا هو الحق لان مقتضى دواعي صراحه بما وقع وتضبيحه له ان يشهد الفوز فين شهد بما قلنا دل ذلك على وضوح الخطا حتى لم يستطع ان ينكره لوضوحه وبيانه من يومين ليله اربعه السابع من شفذ القعد وذيع حلقة على قناة الناس وقناة الناس قناة تسير خلف الأحداث كما تعلمون لا تسير شيئا ضد ما حدث مصر تغير راقعها جدا لا تنتظروا النصر الا اذا رجعنا الى ديننا كتبت كتابا اسمه البيان الواضح لمذهب السلف الصالح ذكرت فيه الادله من الكتاب والسنه وكلام اهل العلم هل تتخيل ان المكتبات التي في مصر ودور الطباعه تابا نشر الكتاب لانه ضد الثوره هل ترى ان هذا متاخ علمي سنني شيعي تنصر به البلاد وهم يثيرون الفداح حتى المتصوف حتى المتصوف ينصرون كتب البدع لكن صارت الامور الان لا هي شرعيه ولا هي عقليه ولا حتى ديمقراطيه بالمعنى المنحرف الذي يذهبون اليه البرنامج حلقه للشيخ خالد عبد الله بعنوان مصر الجديد الثقافه اربعه او ثلاثه من ضيوف تكلموا عن ماذا؟ تكلموا عن المؤامرة التي تحاك ضد مصر من سنة 82 ضد العالم الإسلامي كله ونلا مقبلون على أخطر مرحلة تمر بها البشرية الإسلامية أخطر مرحلة ويذكرون هذا بالوثاة على نحو ما ذكرناه من شهور ثواب لكن لان الكلام نشواه واهله فلو قفك على بعض ما جاء في هذا البرنامج ثم ادعوك والزمك ان تخرج لتسمع هذا البرنامج ثم تسمعه لكل من قدرت عليه فإن الأمر جد ليس بالهاس أنه في سنة 82 وضع خطة لتفكيك الشرق الأوصف والعالم الإسلام الخطة لضخامتها أبى الكدرس الأمريكي أن يقبلها لأنها خطيرة ولأنها كبيرة وضع هذه خطة علماء وساسة وقادة جيوس ومفكرون وغساوسة بالأحدى المستويات إنهم يكينون كيداً للإسلام لما وقعت أحداث العاشر من رمضان التي ما زلنا نصر أن نتكلم عن أكتوبا وننسى الشهور العربية وربط الغزوات به اكل هذا اثباله لان مصر وللاول مره يحصل نوع من التعاون الاستراتيجي بين العرب والمسلمين كل بسلاحه الذي يقدر عليه فما ظهرت ايات باهره من التفوق الاسلامي العربي على اليهود ما كانوا ليطرق المنطقه على هذا النحو ليدام معنى قيام المارد الاسلامي الذي يدمر عموسه فقام خططهم على تصفي مصر من الدول العرضيه بالمعاهده التي وقع وقد تم لهم ما يريدون ثم ان الوحده التي وقعت صارت نظيرا له لا يمكن ان تقع مرة اخرى. توضع هذه الخطة منذ ان امسك السلطة رئيس المصر. ظلوا احضار سنة يعاودون الكنجس الامريكي حتى يقبل هذه الخطة. وقبلها نحو احنا عصرة سنة. هذه الخطة تقوم على تفتيت الشرق الاسلامي الى دويلات صغيره والى وقوع حلول كثيره لقلب نظام الحكم وماه مئات الخطط البديله كان البديل المصري الخيار العسكري لكن استرعدوه وجعلوه في ليبي وجعلو في مصر الخيار الطائفي وهذا الكلام ليس من كلامي ولا من فيسي هو كلامهم في هذه الحلقه ثم الخيار الاقتصادي انهيار البلد اقتصاديا بما يؤدي الى قيام الفتنه انا اخذت فقط بعض الكلمات وهذه الوثائق هي التي كانوا يتكلمون بها في الحلقه جينا لبعضها حتى المترجم حتى اللي بلوه الإنجليزية لمن أراد أن يرى كله جهة به قالوا البلد مقبلة على كارفة اقتصادية كارفة اقتصادية 95% من الدخل ديون نصف 5% يسيرون البلاد والصرو ستعلن افلاسها بعد 6 اشهر بعد 6 اشهر افلاس عام لمصر فتهيئ الافلاس في بنطجه وجرام وحرف قيفيه وفي ناس يستغلون يعني يخرس بهذا المسجد لا يثيق لمستقبل مصر ان انا يقول لنفسي مشكله اقتصاديه بعد 6 اشهر ينزلون على السلع الجزائية يشتغلها كلها. هو ده اللي بيأخذ المسلم من ورائي ما يسمعها. حركات التابري وكتوبه المطوبة والحركات الجديدة التي ظهرت انك بتتلقى مية ستة وعشرين مليار دولار للتنويل. في اسماء هنا تلقت تدريب صهيوني معروض. هل تتوقع أن أسماء ووالي الغنيم المتدرطبين صهيونية يوصحون لجائزة نوبل ويأتي بعض الشيوخ السلفية ويقول والي الغنيم كان سلفيا لماذا ترشخ دول الكفر هؤلاء لجائزة نوبل لأنهم يستحقونها فعلا هنا وثيقة لانفرد به فوجان امام شروكوتلكس عن مبارك لماذا رفضت امريكا ترشيح مبارك لفترات اخرى لا تظن انهم كانوا يريدونه على ما فيه انما اراده اشياء كثيره كان هو عقبه ضدها على الرغم ما نعلمه هي المسالة مش مبارك عندك يسوي صفر هو عند ربك ذلك ولكن راجع المسكوب والمنسوط مع ما يفعله كان هو العقبة في تقسيم الشرق الأوسط ولا أعلم أن هذا الكلام سيدر علي طعلا وتجريحا لكننا لا نبالي هي الحقيقه بكل معانيها هي الحقيقه كان عقبه الكفاه امام اخر مشروع ليس بصفته اسلاميا لكن بصفته عربيه ول اساس سياسي كان يعلمه فكان لا بد من الاضاحه به ولا بد من الحافظه لنص فكان لا بد من الخيار العسكري في ليبيا الذي ما زال البعض يصححوا به ما زالوا يصححون انها موارث قله الوعي وعدم البصيره في ودور الاحداث الاستاذ مصطفى المصري يقول عن بعض الحركات التي شاركت في الاحداث وخططت لها تلقوا تدريبات حرب اللا علف تدريبات حرب اللا علف في كتاية من في منتهى الخطور اسمه 198 طريقة لتاجيج الصراع السلمي بمعنى قلب نظام الحرب 198 طريقة لقلب نظام الحرب إذا لم ينقص بالجيش تفكيك اعمال الدوله منها القضاء والجيش والشرطه والامن والاقتصاد وهاكنا سته اعمال اذا منقبل الجيش الاستراتيجيه الاستنزاف وحرب اللا عنف وعمل شق في صدوق الجيش كما كان في ليبيا نلجا الى استنزاف البنى الاقتصاديه اللي هي المرحله التي نمر بها اللي هي الاحتصامات والاضرابات وكذا وكذا في خلال الفتره حكى لهم بالوثائق علق الشيخ خالد عبد الله فقال عايز اركز على الحته دي لان بعض الناس بتقول لك ما تفهموش المظاهرات الثقاويه انها تبحث عن حقوقيه التي فجر في مصر في وقت واحد يعني الاضطرابات والاحتصامات خطه بمنهجه لانقسام مصر المعلمون والاطباء والمهندسون عندنا هنا بسطوره اسطوره حركات سكه بينهم ينظمون المظاهرات من امام الادارات التعليميه يدل تم بط 6 في 6 ابريل عند الادارات التعليميه وتصوروا في مجلات شمس مصر كانوا جايبين صور الناشطين وهم عند الادارات التعليميه بينظموا المظاهرات في شيء مفاجاه طالعه إلا وراءها مفطاق افاق الشيخ خالد عبد الله لما ذكر هذا الكلام ان الاضافات تضر بصالح النص ماذا يا اخي نقول يوم يؤكر الثور القلب كان يبنينا عن هذا المذهب السلج الرصين الذي تربينا عليه من تحريم المصاهرات والاحتصامات والاضرابات لكن لما اوقف الشيوخ في جميع الفضائيات يقولون المظاهرات حلال لا يستطيعون الان ان يوقفوا اي اعتصام ولا مظاهره ولا اغراض كفايه لو حرام حلال حرام لا يستطيعون من الذي يوقف هذا المبد السلفي الحديث ان السلفيه تقر بان اعاده علمي ان الاحتصامات حرام والمظاهرات حرام والمظاهرات حرام بهذا نستطيع ان نرد الناس لكن الان من الذي يوقف متظاهرا لا يوقفه احد الاسلاميون يقولون المظاهرات حلال المجلس العسكري يقول عبر الروايه البلاد كلها طاوله من الذي يوقف مفردا او متصلا او متظاهرا لا احد وهذا كله ضمن خطه ممنهجه مش خالد عبد الله وهولاء يتكلمون كان يفعلوا هكذا انظر الى هذا التعبير يريد ان يقول بصيدا هترى علي ما يدل هذا علامه يدل على هذا المسلك يعبر عن ناس يعبر عن ناس يعنف انها ماساه حقيقيه ان نقع في الوحل ثم نفيق المرض بعدما صارت مصر خرابا صور فرعون هذا الكلام اسمع عليهم يقولون المرحله الثانيه في مصر الفتنة الطائفية على درام ما حدث في العراق. ان لم يجدوا السبب لانشغاق الجيش وهذا لم يحصل في مصر. انشقنا الجيش في ليبيا. وخلصت المهم. وطلع درنارد ليفي مع ليبي بيقولوا احنا حققنا اهدافنا في ليبيا. وخلصنا عليه. وسوريا قادمة. وجربت الخصص عليها والكلام ده موثق في اثنان. طبعا الاخراض العالمية للإضاء نص كلام المتحاولين. شوف ماذا يا قلول? خلصنا على ليبيا والدور على سوريا. ونحن في مصر نهلل ونصفر. ونقول بالخوار ده قدموا الحرية قادمة. النصر قادم. الاسلام قادم. دي وثاني. لصراحه شاهد ان اهلها لصراحه الذين بالغوا في الثور وكانوا ثوره يقولون الثوره المباركه وثاره يقولون الثوره النجيه وما زالوا يغلقونه يقولون الموضوع في منتهى الخطور محبوك تماما استزاق اقتصادي عشان لما تدخل في حوار المواجهه القادمه قادمه من خلال الوثائق التي بين هؤلاء الضيوف قال المواجهه يعني الحال قادمه لا محاله المواجهه القادمه قادمه زي ما قال البرادحي التغيير قادم لا محاله زي ما طلعت كوندليزا رايس قبل اقتراب 6 شهور اعلنت عن مشروع الشرق الاوسط الكبير والفوضى الخلاقه والناس كانه مغيبه انا مش قادر اتهلك الناس مش قادر استوعب الموضوع فين الكتاب فين المفكرين فين الناس الكبار فين العلماء في المجتمع اللي كانوا بيحذروا من اهل الموضوع يقول الشيخ خالد عبد الله فين الشيوخ فين الدنيا فين اللي بيحبوا مصر وظوكيبر صرخون كيف يصرخون فين الشيوخ الشيوخ ما زالوا على المنابر ما زالوا يتكلمون بهز يقول فين الشيوخ انا اوريك هذه كلمه ترى بيحب مصر هذه كلمه نشرتوها ايام الاحداث قبل ان يتمحى رئيس مصر احنا كنا كنا على المنبر كنا نتكلم بالحق لكن هل كانوا يقبلون الان يضحكون عنا ماذا كانوا يصفوننا يعني يشخرون علينا ويتهموننا بالعماله للشيخ العوبيلان نشرناه قبل أن يتلحى بيس المصر يقول الشيخ العوبيلان لما سئلنا عندما رقعت أحداث تونس ذكرنا أن هذا المحطط دبره أعداء الإسلام لبعاث المسلمين وتفريق كلمتهم وتفتيت شملهم ومن ثم استقلال ما شاءوا منهم ومن ثم يجب على المسلمين أن يتربعوا لما جاء في كتاب الله عسى وجل ولم تنظر عنك ليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتها وانتو لو تدفرون كما كفر وهذا هو الواقع في نصف الآن ذكرت لكم ان هذا مخط وزانا يؤكد هذا كما قال تعالى وشاهد شاهد من اهلها فان احدى اكبر صحف البريطانية اليوم ذكرت الصفحة الاولى ان ما يجد في مصر قد خط طلعه في عام الف الف الفلو ثمانية. وحب لاسقاط النظام المصري وعلى رسير اس مصر في عام الفلو احدى عشر. وهذا محطب لن يتصل على مصر فتنبه لهذا. هذا قرأته على منبر مسجد السايح في اول جمعة وقعت المظاهرات. فهل قابلوه بالقبول ام قابلوه بالرفض هل كان الشيخ العبيلان عاملا من الدوله هل كان يستعمله النظام لكننا قلنا وعلى نفس المنبر وهي لم تعجب هذه الكلمه اناس لكننا قلناها وما زلنا نقولها اثناء فتنه اذا اقبل راها العلم كويسها ترى راها الناس يا جماعه هكذا الاو الفتنه بعد مضي 8 اشهر على الاحدث الفتنه الطائفيه تسير سير خفيف ده المخصص الثاني في نفس البرنامج نزل الشيخ خالد هذا الكلام ولكن المرحلة الثانية المخطط الطائفي في مصر حداث الكنيسة الذي فيه ده كلام القص الذي نشره الشيخ خير ماذا يقول القص المصراني يقول المطالب المحافظ يقدم استقاله وينقض على التدام والكنيسة تبين والمشير في يده يعني كده. لو ما عملش كده هو عارف ايه اللي ممكن يحسن. هو عارف ايه اللي ممكن يحسن. ضع تحتها خطوطا وفوقها خطوطا لتعلم كيف يسير المخطط الطريفي في بصر. والمحافظ لو ما قد نسي استقالاته. نساب الثمانية وربعين ساعة هيموت موت الشريعة المحاول يقول للخص بيقوله مش كنيسة فقال كنيسة والمحافظ كتاب ويجي وجهني وأنا بديله من الفريجن قالت المحافظ من الفريجن كتاب وحبته صبع فعليه ده منشور وعرضه الشيخة ما معنى هذا؟ استفزاز. الجبطة تسير سيارة حقيقة. كيف تقوم الفترة فيه من ناحو ميس هذا الكلام? لازم يحصل تهيير ويترى حتى تتدخل بعض الحركات الاسلامية. والطريق طويل يقول قلنا فين الكتاب يقول وبالذات الشيخ حادم صلاح ابو اسماعيل. نفسي أستوعب هذا الحرار اللي احنا بنعمله ده بوجه كلمات اللي بتطول صبت حجازي والشيخ حاذب صلاة عبد السمعين على واجه الخصوص هل احنا نتحقق في إطار الانتقام من النظام القديم والمطالبة بحقوقنا دون مراعاة التهديدات الخارجية التي تمره بها البلاد يقول ده احنا ويكلم بستين دهن ان واجهها قادم المواجهه العسكريه كل اللي بيحصل استنزاف اقتصادي خلق فتنه طائفيه هيعملوا بعد شويه مشاكل في سيناء تاني بعد كده يفتحوا الصيد كنائس على شويه بتاع يتدخل عسكريا والموضوع ده اعلن وانتشر مقالات عنه كثيره وروز اليوسف قالت انه في 2 و15 يكون مخلصين المشروع ومحتلين مصر المشروع قادم قادم والمواجهه قادمه ده كله ملخص كلمات الفيديو اخر الحلقه لداي وديو شي خان بتاعنا سمع هذا بالوثائق والمحاضرون معه وثائق كله بالاثام والصوت وموثق يقول عيش المسلمين والشركاء من المسيحيين وعايز الناس كل ألف وحد داخلين على خطر كبير يا دعاة الأسر يا دعاة الأوقات يا مشاكل السلفية ويا الإخوة كل الناس بقى كور رسالة المرة التانية في نفس الحرب الموضوع خطير الموضوع مش موضوع أحزاب وجاية نسبية وتلتين وتلت والفيلم الهدي اللي دخلونا دي نصر تستمزل بكل القوة فيها جلدان نصر بفضل مستباه للجواسيس من كل حد من اراضي الاسرائيل والاردن ومن, ومن كل مكان ذا اخر نداء في الحلقه وهذا ملخص لحلقه طويل ازيعت منها وبث اسمعوها واسمعوها ابنائكم ونساءكم فان الامر جد وليس بالهزل ولقاء لان يقوم وينقرون وينقر الله والله خير الناس كريم. وهذا كلام رجل غير فاهم ولا يعرف من دينه شيئا. ان الاسلام لا يحاب احد. ان النبي واصحابه تعقضوا لهزينة بسبب معظم وقعت من باطل المسلمين وما يذكر موقعتي احد وحنين عنكم بدايه وانكم لا يعلم ان كنتم مؤمنين ما هو الحل اولا ما ورد من حل العلمي ان يتراجع من ايد الثور ومن ضيع الثوابت مدقصون للعقيدة السلفية تهارى واللي فتكتب في نصر تقول بجواز الخروج على الحاكم الجانب هذا خطأ باطل يخالف الكتابة والسنة والجماعة علماء أهل السنة والجماعة هذا يوضح على الشباب ما فاطمه سوى انت تخالف الكتاب والسنه هنا حلتت عليك الثواب تغيرت حتى اخر شيء بساله التعديلات الدستوريه التي وقعت في الاستنتاج وقد تكلمت حينئذ وكنت هذا لا يجوز لرجل ان ينسى من دستور خلاف الشريعه والتعديلات التي وقعت خلاف الشريعه جايز زاد بلا بلا ان يكون لرئيس الدول فتره رئاسيه محدده ثم يتبع السلطه هل هذا دين المسلمين هذا مخالف للكتاب والسنه واجماع علماء الامه وهذا باطل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا ينازع الامر اهله الا ان ترى فطر فاذا لم يفر الحاكم لا يجوز ان ينازع ليسرق السلط بأي نص نقول فاترة رئاسية ثم يحصل تداول. بعض الشيوخ يأتي في القنوات الفضائية يقول ان الاسلام ما يعرفش طول البقاء في السنة. وذا لا ادري اي اسلام يقصدونه. فان الاسلام المبني على الكتاب والسنة وقول علماء الامة هذا الذي أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى الكفر. لو حاكم مصر أحد الشيوخ ولن يأتي بمكفر ماذا يصنع به بعد أربع سنوات؟ يعاني اتخاف وقد لا ينجح ثم يأتي غير ثم يأتي غير بعد أربع سنوات. أين دلالة النصوص على هذا؟ السنه ضد هذا وعمل المسلمين سنه العمليه من اول الخلفاء الراشدين حتى مصر حتى الملك فاروق حتى الملك فاروق ما تعرفنا الا رئيسه تركه حرب لو كان الاسلام يحارب ما يسمى بتداول الصفر لماذا خرج القسيد على يزيد وكتب كان من الممكن ان يقال تداول السلطه يبقى يزيد في الحكم لعده سنوات ثم يخير الناس ليحكموا الفصلين لماذا ذكرت الدماء لان ليس في الكتب نصوص تدل على ما يسمى بتداول الصفر. وهذه اقوال علماء الاسلام هذه فتاوى شيخ محمد بن وهيب قال شيخ وفى عامل المملكه والشيخ نبات الامام الكبير يقول الجمهوريه والراس جمهوره تعرف المملكه الملك يظل الحاكم في الحكم حتى يموت دي الملكيه اما الجمهوريه انتخابات وتغيير الرؤساء يقول الجمهوريه ليست شرعيه هذه باطله باطلة باطلة خلاف المحمدية وخلاف الصحاب وما عليه المسلمون هذه فرنجية المحضة ده كلام علماء المسلمين لكن لما قلنا له صرنا من عملاء امن الدول لمدرغ المدنوع من الشيوخ ايدوا ما رأى طول الناس ما يعرفون الحق بالكدب بالديمقراطيه بالعدل لا يعرفونه بالتمام وهذا الشيخ المقبل في هذه الوعظ رحمه الله عليه يقول واذا قرات تاريخ المسلمين ان زماني ليبكر الى زماننا هذا الى زماننا هذا اللي تبعنا يقول لك ال يفضل في الحكم على أطول دائم الخلال لا أدري كيف ينصلون إلى واقع المصوص تجدهم يختارون خليفة ولا يوجد عندهم خمس سنوات بعد ذلك انتخابات بل خليفة إلى أن يقتل أو يعسل أو يبغى إلى أن يموت فهذه سيرة المسلمين وهي السيرة التي أن يدعى كتاب الله وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أما كل خمس سنوات امتخابات فهذا تقليد لأعداء الإسلام يدهم على الآنيون ما يعدهم كتاب ولا سنة أما نحن فعدنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم طيب نقبل يامن وذا يستعمل الأهل الدولة بالطاقة لأن يامن والشيخ محمد ابن ابراهيم سعودي وليس عامل للدوله طبعا هذا مجلد من مجلد الترحيل المصري مجلد التوحيد سنه 1421 من ناحية 11 ل 12 سنه بكار في عاده رماده للشيخ صقر الشوالجي ربنا الله وتعالى يقول تداول السلطه مفهوم غربي النشأ لا علاقه بالاسلام ويعني باختصار تحديد مده الرئاسه الحاكم ثم اجراء انتخابات يسمونها دزيحه لاتاحه الفرصه لرئيس اخر وبعضهم كامريكا يحدد مده نهايه الرئيس للرئيس ده جزءه من الاستمرار بعدها وقام بذلك في الاحزاب احزاب حاكم وحزب واحزاب معارضه ثم يتبادلون المواقف والاسلام يحرم على المسلمين ان ينقسموا لاحزاب ويقول لهم واتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا وسوره الاحزاب في القران فيها دليل واضح على ما يقوله انا اقول اما استبدال الحاكم بحاكم اخر فلا يقره الاسلام على اضطهاده ولا يجوز القيام بالقلابات ولا ثورات ولا محاولات لقلب نظام الحكم ده كلام نشر في مجله التوحيد التي تربى الناس عليه كيف صار الان هذا باطلا كيف صار الان هذا باطل ألم يقل في يوم من الأيام شيخ صفوة الشيوخ الرئيس العام أنصار السنة ألم يقل إماماً كبيراً مبرزا ألم يكتب هذا ويقراه هؤلاء الشيوخ وقتها لماذا لم يرد على الشيخ في ذلك الوقت لماذا لم يرد عليه ويرده على, على خطأ لماذا لم نسمع وقتها أن هذا الكلام خطأ وهو يقول تداول السلطه بطون غرب لا علاقه للاسامه به لماذا صار الان هو الاسلام لماذا الم تكن هذه المزله هي التي نتربى عليها الم يكن الناس ينتظرونها ويعدون الايام لاقراطها كل هذا صار اليوم باطلا انني جمعت منذ ان منشاه المدنه الى اليوم عشرات النصوص من مثل ادم نصر تدين كل الاحداث التي وقع وسوف يوسع عليك ترى كانهم يفتول في الاحداث ما من قضيه واقعه الا وتكلموا عنها قبل ذلك وحرموها كان هذا فيما مضى دينا. وحقا صار اليوم غافلا. وصار من يقوله اليوم عميلا. هذا ينصر المرء به. فليخرجوا في كل الخلوات. ويرضون على مجنة انصار السنة. ويتهمون الشيخ صفت بالعمالة. لأنه قال ان تلاول الصلصة مثل الارض. ويرض على كلامه كلمة كلمة. اما ان يضر كلام يحتفنوه الناس. ثم يظهر بعد ذلك انه باطل. كيف تمصر امة هلد بي لها. من يصح بالمنحه اذا لم يحفزها ان علينا مسؤوليه كبيره ان نراجع توازنا علميا حتى نوب هذه الجماهير الى حوله الشريع فلا علم لا تحريم المظاهرات ولا اعتصامات ولا اضرابات لانها لو الله مصر اذا دخلوا في طوارئ كما حدث مظاهره مليونيه تثير عند السلطه مراجع قانونا للدوله قانون الطوارئ اي اعتصام ممكن يحصل فيه تفكير وهذا هو المناخ الذي يتدخلون فيه لاحداث فتن الطائفيه لا يغضب الجماهير الا الدين اضافا للشيوخ لا يحرمون المظاهرات كيف تو لا يستطيعوا الجيش الصراع العسكري يا اخي بينزل قوانين يخرجون في مظاهره للاعتراض على القوانين يقول لك نريد ان يتغير قانون تجريم الاحتصام من الذي يلطم الناس الدين كلمه حرام كلمه لا يجوز فاذا صارت البلد صافيه لا تصاممت فيها ولا اضطرابات استطاعت الدوله ممثله في الجيش والشرطه ان يظهروا امارات ويقبضوا على الجواسيس لكن اذا صاغ البلد خليقا استطاع الناس ان يفعلوا ما يريدون اذا هاج الناس دخل الجواسيس ورجال المخاطرات الاجنبيه اي ملياده يستطيع ان يخطط اي رجل لتقوم احداث فكه الطاغي لكن لو راجع الناس منازلهم استطاعت البلد ان ترى حجم المؤامره وتقف لها بالمرصده فاذا وجدت الجماهير العنيه كان هذا هو الزوابت الأول. الاولى التوبه الى الله على الفواجع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 نحن رحنا الى مراجعه علميه لما وقع المظاهرات في الجمعه الاولى قلت الان الرئيس المصري لا يخلو من حاله من حالتين اما لا يكون مسلما عند او كافرا فان كان مسلما فلا يجوز الخروج على الحاكم المسلم باجماع السلف وان كان كافرا فالكافر يخرج عليه في حالتين حال الاولى توفر شروط التكفير ومنها ان يتفق جميع العلماء على تكفيره فان اختلف الناس في تكفيره فالخروج حرام ثم وجود الخطر. والدليل الاسلامي. بكل المقاييس لا يدوز الغروض على رئيس بس. لانك ان قلت انا وكفره. لانه لا حكم بالقوانين الوبعية. هناك من لا يكثره من علماء المسلمين. هناك من لا يكثر بالقوانين الوبعية طفل غد. علماء شيخ الدراس دون تقييم ولا اثبات ففرق العلماء في مصر فيختلف العلماء في تكفيره فالخروج حرام حتى لو كان قول المكفر هو الصواب لان هناك فرق بين التكفير وبين الخروج النبي لم يجوز الخروج الا بقوله تاب اي كلكم فان اختلفنا في تكفيره خروج حرار ولو كان قول المكفر صوابه. ده الكلام العلم. وهذا ليس من كيسر. هذا كلام الشي محمد بن صالح بن عثيمين في كتاب البيب المفتوح. وهو يسهل عن البيعة هل هابلتهم كان بريعاتهم شرعية ام لا? خذ بالك من الكلام الاول. ان يكون الرئيس مسلم يقول. اودع الى هذا ففت الكلمه الضواح لو عندك في المكتبه الشامله على الغار المفصوص وعن عنوان معنى البائع ده للعلم اقرا هذا المقال كله يقول لا يجوز ان قروض عليه ماك اذا قهر الولي وخيط قهر يعني ما فيش اختيار من الشعب. بالغلب. وصيط وصارف له السلطة. فهذا هو تمام البيع. لا يجود الخروج عليه إلا في حالة واحدة استثناها النبي. ارجو ان تعلم استثناها النبي. تكلم بالاحداث بالنص? لا تقول استثناها فلان وفلان? هل يجود من رجل ان يستثني بعض لم لي ان لم يستثني حاله واحده هي الكف فاستثنى بعض الشيوخ الصل هل يجوز الا ان تناول خفران دواء اعتقد فيهم والله بران والرؤيا اما بالعين او بالقلب ابويا بالعين بصريه وبالقل علمي بمعنى أننا لا نعمل بالصمت أو بالتخديرات أو بالاحتمالات لا بد أن نعلم علم اليقين يقرد وأن نرى كفرا لا خسوقا يعني مثلا الحاكم لو كان أفسق عباد الله لا يجوز الفروض عنه انظر النص لو كان افسق عباد الله لا يجوز الخروج عليه لو قلت ان مضار افسق امض من علاوات الارض الا انك لم تقل كافر الخروج عليه حرام هذا هو الاسلام اللهم انا نقول لك دين الارض ما كلام الشيخ محمد الصادق يقول القيد الثالث كفرا بواحا والمواحي الواسعه التي ليس فيها شجر ولا ماء لا بد ان يكون الكفر بواحا ظاهرا ما يشك فيه احد مثل ان يدعو الى نبل الشريعه او ان يدعو الى ترك الصلاه وما شابه ذلك من الكفر الواضح الذي لا يحتمل التاويل فانا لا يحتمل التاويل فانه لا يجوز الخروج عليه حتى وان كنا نرى نحن انه كفر وبعض الناس يرى انه ليس بكفر فاننا لا يجوز لنا الخروج عليه لان هذا ليس بواضح انظر ماذا يقول فكنا نحن نرى انه كفر وبعض الناس يرى انه ليس بكفر فانه لا يجوز لنا الخروج فحل جميع علماء مصر يقولون ان مبارك كافر مرتد وهنا خرج علماء مصر مش شيخ الضميان مش 5 6 من علماء مصر بصر من الاناه باهل العلم في دجله الصند بداله بتلاميذ الشيخ الالباني وابن باز وابن عثيمين ومقبل الوادع من الاناه بالعلماء في مصر ما كان الذي يظهر في الظاهر فقط هو العال هل كل علمي في مصر يكفر الرئيس كفعي منتهى ما تقدر عليه ان يكفره معظمهم كفاه البعض ولم يكفره لا يقول الشيخ لا يجوز الخروج عليه ولا الشيخ محمد عميل امن الدوله فما وقع الاسلام ودينه وفتاوى هؤلاء الكبار يقول غرا على ما يكف ويوم الخروج وليس كل ما راه الانسان يقول هو الحق قد ترى أنت شيئا محرما او شيئا معصيه او شيئا كفرا وغير كذا يراه كذلك اليس نرى نحن ان ذلك الصراط كافر نرى ذلك لا شك يا في غيرنا ويقول ليس بجو والذي يقول ليس بكفر علماء ليس ناس اهل هوا علماء لكن هذا الذي ادى لهم اجتهادهم فاذا كان العلماء من اهل الصدق قد يرون ما هو كفر في نظر الاخرين ليس بكفر فما بالك بالحكام الذين بعضهم عندهم من الجهل ما عند عامه الناس يعني اذا كان بعض الناس با اهل العلم يا امنا ان التطبيق ان الحكم بغير الشريعه ليس مقرر ويقول الشيخ ليس عندهم هاوى فماذا رئيس الدوله يقول المهم ان هذه مسائل مسائل صعبه وخطير ولا ينبغي لده سال ان ينساب وراء العاطفه او التهيييج بل الواجب ان ينظر بنظر قاحص متان متراقب وماذا يترقب على هذا الفعل ليس المقصود ان الانسان يبرد حراره غيضه فقط المقصود اصلاح الخلق والا فالانسان لا شك انه ينحرف احيانا غير وينتلي غيظا من مواقف او وقع من بعض الولاد لكن يرى ان من المصلحه ان يعالج هذه المشكله بطريق اخر غير التهيج ده كلام الشيخ هم الخروج على الحكام وكلام كل العلماء حتى الذين يكثرون بالقوالب الوضعيه كفر لان فرق بين المساله وبين خروج الخروج ان اليه قل ترى ترى الكل هل يجمع العلماء ان فلان كافر بعينه فان اختلفوا فقال بعضهم اكفره وقال بعضهم لا اكفره فهذا لا يجوز الخروج عليه علميا ان الذي وقع لا يجوز علميا لا يجوز علميا وثانيا لو كان يجوز الخروج على حاكم مصر علميا لكانت المصلحه والمفسده التي يتكلمون بها تدل على عدم التوافق لانك في ذلك الوقت اذا اسقطته كخلع عدو لان الان هناك خطب لست انت الذي حظقت الجماهير حرك الجماهير وغيره فلو كان الرئيس المصري يستحق علمياً أن يخرج عليه لأن كان ليس هذا الوقت لأن هذا الوقت زنهار في الدولة دخل أعداء وسيطر على مصر وتنقسم الدولة بما يفرح به العدل سنان يتذكين في الحلقة أنه يحتلوا سيدان كيف يفعلون يحتلون في الصين أنك تبقى أداول دولة. تالب سنة التين وثمانين. طيب لما تبقى دولة وتدخلها اسرائيل نفسه لا تستطيع ان تتدخل لانها صارت دولة مستقلة كما لم تفعل في العراق. انظر من الخطط. يحركونها ليزهر الرئيس الفلسطيني الى مجلس الامن عشان يعمل اعلان دولة. فاذا رأينا تصارت دولة المستقلة لها زيادة. ثم دخلوها لماذا تتدخل مصر لا تسمح ان تتدخل في سيادتها وحين ان يحاقوا بمصر عسكريا من ليبيا ومن فلسطين سمعت دور المواجهه التي تكلموا عنها وقالوا المواجهه القادمه قادمه لا محاله كيف ليس الوقت للتحذير ولا انتخابات انه العدل يسعى بكل خيره ورجله لاستباحة بيضة الاسلام. ونعم قد يمكن له اذا لم نكن بالشضر ان تمصر الله ينصره. في سنة تلتمية سبعتاشر هجرية دخل الاسماعيل الناصر المصيري دخل الى البلد الحرام يوم تغث العاصف على بلاد المسلمين واعلن النبوه عن نفسه ووقف على المنبر هناك يقول خذ الدفة يا هذه والعاب وبثي محافل هذا النمل تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعرب لكل نبي ممره عتب وهذه شرائع هذا النبي لقد حط عنا فروض الصلاه وحط الصيام ولم يتعب ثم اخذ الحجر الاسود وقال لو كان له رب لما منعهم ومضى به الى اليمن لماذا فعل للمسلمين هذا لأنهم ما قاموا بالشرط لا تركب الى قوله انهم يكيدون كيدا واكيدوا كيدا فان الله عز وجل يقول فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم عزيز قادر على النصر لكنه حكيم لا ينصر من لا يستحق. ان الخطر عظيم واوله اول الدخل ان تحذر من الفتنة للطالفين. قد يبادل بعضهم بسبب مغيب من النصارى على الفيسفل. وهذا بداية جنب باحداث انجساء. حتى يستفز بعض المسلمين. فاذا وقع شيء يدعوك الى قتل النصارى وقتاله فلا تفعل. وقل ما تعركه لأهل العلم. والجيش والسوق. فانهم لا يحدكون الا بسير ممن يوجع القلب. قد يسطون نبينا لأنهم يعلمون اننا نعاد الدنيا كلها من اجل فقد تسمع في ايام مقبله ما تهتز له الجبال لتحريك فتنه الطائفين فاذا سمعت شيئا وارد فذخبه للعلم وخاصه الجهاد الوسيليه حتى نقوم وتنخطو على اعدائهم انهم يتجررون بهذه الخرطه حتى يصلون الى ما يريدون وثانياً ينبغي ان تتواصل الجماهير مع الشرطه لا بد ان يحصل نوع من التواصل لان القطيعه بينهما هي الفجوه التي يدخل من خلالها العدو لا بد من التواصل لان العدو واقف بالوسط وثالثا لا بد من التحدي وصراحه مساء من الاعتصامات والاضافات والمصاحرات وبيان حكم الله ورسوله فيه حتى نوطي الجماهير عن هذا الخرب الذي هو لا بد ان تثبله يص ودعي على الناس ان يعوذوا الى دينهم ويتعلموا كيف يبنى الدين وسوف نذكر الخطوات العمليه شويه بالوصول الى تحكيم الشريعه حتى نعلم ان الاسلام به كل حل خلاف هذا التهييج السياسي الذي تعيشه مصر اي يعلق القيام لا تستاهل هي من عاداتنا الاستهانه ولا تستدعي سنه 2015 لا تنم. فإن عدوك لا يلاق. قلت قبل ذلك وسأقوله. إن معركة سبعة ستين نشرت على صفحات الجواب. ووقعت. كما نشرت. ولما سيد اليهود عن ذلك. اجابوا بجواب في غاية الحدق. يوجد لي لك واقع المصريين قال العرب لا يقرؤون واذا قرؤوا لا يفهمون واذا فهموا لا يعملون كذلك كانت خطه منشوره فما تقل هذا الكلام وتستهدف اذا قلت وينكرون وينكر الله فحل في اسباب النصر حتى ينصر الله لك وما يقربك لا تستهن بالصغيرات ان الجبال من الحصى وقديم قال في العرب اذا كان عدوك لمنا فما سلمنا فكيف عدوك غاصب معه قوم والاعلام والسلطه ونحن ضعاف متفرقون شراذا لا لا شيئا ولا نحفل الا نحط فينا انغام من الكبريت الاحمر وغفاي كلنا كغفاي السوري الا ما رحم الله السوادن ايها الاخوه هذه شهاده مؤيد للتطور وقد بحثت قبل ذلك اختلف في المواقع ما بين مؤيد ومعارض والنتيجه واضحه واحده اصبح هذا على المواقع انترنت الخطه واضحه يعلمون هذا النهار النهار فهل نفيق هل نعود الى قواعدنا هل نعود اسلامنا ام نظل كما نحن ندعي الاحزاب والانتخابات ونظن ان هذا هو الطريق انهم يريدون هذا ان نسقط في التائهه الحزبيه والانتخابات وليس هناك انتخابات على هذا المخطط الا ان شاء الله بدل ما العلماء نهيجون الناس هو الصرغ لا انصاقنا للكامل احزاب والانتخابات والكتل ونحن غافلون وهم يعملون ولا يغرنكم تشغيل مشغل ولا قول قائم هذه اعماله لامن الدوله وانا اقول قوله اسال الله ان تكون حق ان الرجل لا يعرض عرضه الا لشيء جليل اين هي الدوله التي نواليها لقد علم الناس ممن يسمعونني من سلوان لم يكن في المحافظه بل تشدد له الرحال في حدود ما اعلم الا المسجد الذي اقيم فيه ولقد علم الجميع انني لو بردت الثورة لصرت فارس الصعيد ولو كنت باستقرار الشيوخ الذين يمت الثورة ونزلوا فيها الشيوخ لحملت على الأعناق لكن احتملت المقالة التي اعتقدها وعرضت عرضي لتجريح الشيوخ ان يلف بعضهم على قناه الحكمه الفضائيه فيقول محمد كمال يقول اسمعوا واطيعوا ولو قالكم بالتوراة وهذا ما قلته قد وما تنفست به يوما والمحاضره مسجله صوت وصوره فاضل عن تشجيع الناس وان تفرق ضعف طلباتي عني وانه مجمع من اسطوانات فيها كذب وتجريح لماذا يبقى المرء وحده يتعرض كل هذا بتمامي وظيفتي في امن الدولة ما يقول انما يتعرض المرء لمثل هذا واشد ليوم يلقاه فيه ربه يوم ينقال له على الحوض هيا مبطل هذا الذي يثبت المرء ونسمع كل يوم بريحا مختلفه وقعده وتشغيبا وتشويها لكنني اقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تنقلو على الحول ويخبرني ما قاله ذكرها الامام احمد في مقدمه كتابه الماتع ورط على الثرائقه والجهلين افتتحها بقول الحمد لله الذي جعل في كل فتوق من الفصول بقايا من اهل العلم يدعون من ضل الى الهدى ويصبرون منهم على الاذى يصبرون منهم على الاذى يبصرون بكتاب الله اهل العمل ويهدون بكتاب الله من ضل الى الهدى فكم من قتيل لابليس قد احيوا وبمن تائه ضال قد هدا فما احسنا ترهم على الناس واقبح اثر الناس علينا نعم احسن اثر اهل العيد على الناس. واقضح اثر الناس عليهم. لكن انا نصبر. فان يوم الحسنات والسياد قادم. ورب كلمة صدرت من مشكب كانت سببا في نخول الدن. ان كلمة قالها عبد صالح هاسرق العاصف قال له والله لا يغفر الله لك فكانت سبب دخوله الجنه فانا نرى لعنده كلمه مشخر يقول له الله عز وجل احبطت عملك وهدخلته الجنه فانا نرى كيف يذوقك وربك العدل فانا يقتلنا في عضو اهدفهم كلمه مشكك ولا جرح جارح ولا طعن فاعل فلم كنا حقا عملاء لاهل الدوله ما خير هذا الحق باطل لو قال لك وزير الداخليه شيخ محمد الصالح العثيمين يقول المظاهرات حرام فهل يكون قول الشيخ الشيخ باطلا لان الذي حصلت به وزيرا للداخليه اللهم قد بلغ اللهم فشا اللهم ارزقنا من البلاء إسرافنا في همرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب آتي النفوس نتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّ إلا فرجته ولا حاجه الا قضيتها اللهم بلغنا في البعث تنبيك وارضنا حوضه يوم القيامه الخله الجنه بلا سالقه عذاب اللهم احفظ ديننا من كيد الكافرين ومن تدبير اعداء الدين اللهم احفظ الاسلام في كل ارض وفي كل حين اللهم انصرنا على اعدائك اللهم لا تمكنهم من رقابنا ومن دينك انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل فأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقل الصلاة